اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد. فقول رب العزة تبارك وتعالى. ان ينصركم الله فلا غالب لكم. وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ايها الاخوة الاجلا نزلت هذه الاية ضل الايات الستين التي نزلت في غزوة احد كانت غزوة احد في شوال من السنة الثالثة للهجرة حيث هجم اعداء الاسلام على المدينة ليقفضوا من المسلمين الذين انتصروا في غزوة بدر فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه أيقاتلونهم في المدينة ويضربونهم من فوق الأسطح وفي الأزقة وهم أدرى بمدينتهم أن يخرجون إليهم خارج المدينة فقال رأي الشباب المتحمس أن يخرجوا إليهم خارج المدينة وان لا يمكن المشركين من ان يدخلوا مدينتهم وكان النصر للمسلمين والغلبة لهم احقيقا لوعد الله عز وجل لكن المفاجأة التي حدثت والتي احدثت الهزيمة أن الرمات الذين وضعوا على ظهر الجبل لحماية المسلمين من خلفهم خالفوا أمر رسولهم صلى الله عليه وسلم فقد صبرت إليهم الأوامر المشددة أن لا تبرحوا أماكنكم وإن رأيتمونا تتخطفنا الطير هذم المسلمون او انتصروا. فلا تبرحوا مكانكم. لكن الروم تخالفوا ونزلوا عن ظهر الجبل. فظلناهم المسلمون بعض فرق الاعداء. فاستداروا اليهم. وعقدوا يضربونهم. ضرب المسلمون بعضهم بعضا. وكان ما كان من امر الهزيمة ونزلت ستون اية لا, دل... لا لتتبع لا طوال الاحداث انما لتذكر الدروس التي تنفع المسلمين على امتداد التاريخ بينت الايات ان الله عز وجل بذئهم النصر بذئهم الهزيله وانه اذا نظر هوما فلن تستطيع قوى الارض مجتمعه ان تهزمهم او ان تغلبهم وان هذه الشدائد التي تعتري المسلمين في حروبهم وامورهم انما هي للتمخيط وللتمييز ليتميز الرجال الاشداء ولتظهر المعادل فعند الرقاء كل واحد يدعي انه يناصر الاسلام وانه يقف بجانبه وانه يبذل ما عنده من قوة ومن مال في خدمة الاسلام هذا مدعاء في الرحاء نجد معظمه في الشبائد يتبدد ويذهب سدى فاذا الناس الذين كانوا يتحدثون عن الاسلام وعن نصرتهم له وتوحيتهم في سبيله عند الشدة لا تجدوهم لا تجد إلا القن القليل بل إلا النضرة من الناس كم من شبائد لم يثبت فيها أحد من الرجال وعند الرقاء يتزاحمون في الحديث ويتزاحمون في الزروس يتزاحمون في ادعائهم انهم يحضمون الاسلام ويقفون قفة واحدا للدفاع عنه فاذا ما جاءت الشبائد ولوا الادبار وابتعدوا هاربين مدبرين، فالله محط بهذه الشبائد يمحف الذين امنوا ويمحق الكافرين لتتميز الصفوف ويظهر الصادقون من الكاذبين الذين كانوا يتكلمون بحق من الذين كانوا يدعون ويزعمون انهم محبون للإسلام وتبين الآيات أن الجنة لا يدخلها إلا مجاهد صابر وأن الذين يحتبون أنهم يدخلون الجنة وهم قعود ضع حسب وتبدد ظنهم أن يعلموا أن الجنة بعيدة عنهم. هكذا تتحدث الآيات التي نزلت في غزوة احد. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة? ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين? ام حسبتم ذلك? انه حسبان باطل وظل ضائع خائد. فالجنة لا يدخلها الا من يبذل في سبيلها. اغلى ما عنده فلا بد من الجهاد والطب وتبين الايات التي نزلت في غزوة احد ان الاعمار بيد الله وانه لا تتقدم الاجان ولا تتأخر بسبب حضور ميدان من ميادين الجهاد لا تتقدم الآجال من أذل البذل والفداء، ولا تتأخر الأعمار حيث الكسل والقروض والجبن والخوف، وما كان لنفس ان تموت إلا بإذن الله كتابا مأجلا، فمن يرد ثواب الدنيا نوته منها. ومن يرد ثواب الاخرة نؤته منها. وتنجذ الشاكرين. وعنه لابد من الثبات والصمود. فكم من نبي حاتل معه اتباعه ووقفوا سابتين صامدين. ما وهلوا لما عصادهم في سبيل الله. وما ضعفوا وما استكانوا ما أطابهم الخير والجبن والضعف الذي أطاب المسلمين اليوم إنما ثبتوا في الميدان ما ضعفوا وما استكانوا لأنهم صبروا على الشدائد الله يحب الصابرين فهكذا فوال الآيات وهي تبين الدروس المستفادة من غزوة أحد وفي آيتنا هذه إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخدمكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده فلنطر الهزيمة بيد الله والذي يحقق النتائج إننا هو الله وحده بيده الامر كله. فليست النتائج تتحقق. لان اسبابها ادت الى ذلك. فان خالق السبب هو خالق المسبب. وخالق المقدمات هو خالق النتائج. ولا يقع في ملكه الا ما يهيد. ان ينصركم الله فلا غالب لكم. لا تستطيع قول الارض وبسمعة. لا امريكا ولا الحلفاء ولا ما وراءها من ابواق. لا تستطيع ان تلحق الهجيمة بكم. اذا ما اراد الله نفركم. لا تحكموا حساب الاسلحة والماديات. فما دمتم قد ارضيتم الله ونفرتم دينه ومنهجه ونهج رسوله فان الله ناصركم لا محالة لا تحسبوا حسابا لما يزعونه من اسلحة وتقدم علمي ما دام الله ناصركم ما دمتم تنصرون الله يا ايها الذين امنوا ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. ان تنصر الله ليس في الجهاد فقط بل في كل امر وكل موقف. ان تنصر الله في منهجه وعقيدته والايمان به ينصركم ويثبت اقدامكم. ان الله في تحكيم شريعته. والعمل بمقتضى كتابه وسنة نبيه وبذل الجود في هذا الامر. وتجمع القوى لبرد كل من يقف حجر عثرة في سبيل الحكم بكتاب الله. ان تنصروا حكم الله وشريعته ينصركم ويثبت اقدامكم. ان تنصروا سلة رسول الله وتتبعوا منهجه وتسيروا على طريقته تحكموه فيما شجر بينكم ولا تجدوا في انفسكم حرجا مما قضى وتسلموا تسليما ينصركم ويثبت اقدامكم. وهكذا لا بد ان يكون هذا الامر عقيدة في نفوسنا، ايمانا في قلوبنا. اننا اذا نصرنا الله لا محالة. ولا بد ان ينصرنا الله. الله تعالى يقول كتب الله لاغلبن انا ورسلي إلا الله قوي عزيز. كتب. حكم وقضى. واوجب هذا وقرضه. كتب الله. لاغلبان انا ورسلي. ان الله قوي عزيز. ولا ينصرني الله من ينصره. ان الله لقوي عزيز. حينما ينصرون الله. وينتظون تحكيم شرعه الذين إن كناهم في الأرض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن الذين رأوا الحساب القلم والورقة في السلاح في الدبابات والطائرات والسفن انما هو الامر الوحيد الذي ينصر به الناس فقد ابتعد عن الحق ولم يفهم في الاسلام شيئا لابد من معرفة ان النصر والهزيمة بيد الله وان التوكل على الله امر واجب على المؤمنين وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد خالف الرماه امر رسولهم لان بعضهم بعضهم ظل انه سيحرم من الغنيمة ولا يعطيه رسول الله شيئا فما زعم المنافقون متبجحين ان غنائم قد اختفت من غزوة بدر وذكروا اسم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولمزوا ولن يتعدبوا فنزلت الآية تبين أنه ما ينبغي ولا يمكن أن يقع أن نبيا يأخذ من الغنيمة شيئا قبل قسمتها ولا يأخذ مالا لا يستحق وما كان لنبي أن يغل أن يأخذ شيئا قبل القسمة أو ان يخفي شيئا ثم تبين ان اي فرد يأخذ من الغليمة شيئا قبل قسمتها او يأخذ مالا ايا كان لا يستحقه فانه يأتي به يوم القيامة وهو يحمله على كتفه او على رقبته ليتضح امره ويشتهر عمله ومن يغنل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. من يغنل ولو قدر المخيط قدر الابرة من يأخذ ميل لا التحقه فانه يأتي به يوم القيامة على رؤوس الاشهاد ليفتضح امره في المركز العظيم فما ظنك فماذا تقول في حكام المسلمين هل اخذوا ابرة هل اخذوا ما يعادم بيتا وقصرا كيف يحملون ما اخذوا وهي احمال ثقال كالجبال ماذا يفعل حكام المسلمين والآية تبين انهم سيأتون بنا غن يوم القيامة ليوضع على الاكتاف ولتظهر فضائحهم وقد حملوا مقدرات الشعوب كلها وهم يتفرفون في اموال المسلمين كما يتفرف الانسان في بيعته وعزبته وما ورثه عن ابائه واجداده لا عون ولا يقفون عند حد ماذا يسمع بحكام المسلمين الظلم الطغاة ذو الايد النزفة القذرة الذين اخذوا واستمتعوا بكل ما يريدون لا رقيب ولا حكيب عليهم من الناس ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ولقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملا من العمال. فجاء باموال قال هذا لي وهذا اهدي الي. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ما بان العامل نستعمله ما على مال المسلمين. فيقول هذا لي وهذا اهدي اليك. افلا قعد في بيت ابيه وامه. لينظر هل يأتي اليه احد بشيء? وهكذا يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اي مال قل او كثر. اذا اخذه الانسان بمقتضى عمله فان هذا يعتبر مما غلى. ويأتي به يوم القيامة. كذلك يبين المصطفى صلى الله عليه وسلم. انه يوم القيامة يأتي يأتي هذا بقبل له رهاء. وهذا ببقر له قوى. وهذا بشاة طيعة. يحملها على رقبته. يحملها على رقبته. وانه بد ان يتخلص الانسان مما قطفه وسلبه قبل ان يأتي به يوم القيامة. وقال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الامر فبينه بيان عظيمة. وقال لا انسين احدكم يأتي يوم القيامة. وعلى رقبته ابن لها رغاء. فيقول يا رسول الله اغثني. فاقول لا املك لك من الله شيئا. ويأتي احدكم اولا قلت يم احدكم يأتي ببقرة على رقبته لها خوار فيقول يا رسول الله اغتني فاقول لا املك لك من الله شيئا وهكذا ذكر انياعا ويحملها الانسان على رقبته ويطلب من الرسول الكريم الاغاثة والعون فيقول لا أملك لك من الله شيئا إن كل إنسان أخذ من مال المسلمين شيئا يحضره ويحمله يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ولقد كان المسلمين في القمة من الأمانة والحفظ المال وكانت الوقائع التي انتصروا فيها حيث هزموا الفرصة والروم وكانت الأموال تحت أقدامهم وكانت الغنائم متبثقة عليهم كما أخذوا برهما ولا دينار إلا بحقه أحضروا كل شيء لقائدهم وما قطفوا وما سلبوا وما نهضوا وما غلوا. هكذا كانت الامانة في اضحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتابعين لهم باختان. كان عرش كثرة. وكانت الاموال الكثيرة والجواهر تستولون عليها. ويتطيعون تخبيئها في اماكنهم او في بيوتهم. فلم يفعل احد ذلك انما احضروا كل ما استولوا عليه واعطوه واعطوه لقوادهم لانهم عرفوا وهم يفعلون ما يعرفون وينفذون الاوامر ويجتنبون النواهي سمعوا قول ربهم ومن يغنل يأتي بما غن يوم القيامة توصى كل نفس ما كسبت. وهم لا يظلمون. سمعوا هذا. وعرفوا فأسرعوا. عرفوا ان من اتبع رضوى الله. فان الله يرضى عنه. فيجازيه خير الجزاء. بالجنة والنعيم. وان من سعى الى سخط الله. سخط الله عليه. واسخط الله عليه كل شيء. ولا يستوي ابدا. من اطرع الى رضوان الله. ومن وقع في فخط الله. فاتمن اتبع رضوان الله. كمن باع بفخط من الله. ومعواه جهنم وبيس المصير. لا لا يستوياني ابدا. هذا له درج درجته في الجنة. وهذا له دركته في النار. هم درجات عند الله. الله بطير بما يعملون. في غزوة في قتال وجهاد مما يقع للمسلمين. جاء مسلم بأموال كثيرة وجواهر ولآلق. فقالوا جاء به لقائده. فقال الحاضرون? ألم تاخذ منه شيئا? قال والله لون الله لما رأيتمه ولا اخذته لنفسي. قالوا ما ثمك? قال لا والله لا اقول اسمي حتى لا تندحوني ولا اقول لغيركم حتى لا يقرفوني انما اعمل ذلك لربي عز وجل وولى الرجل فاتبعوه رجلا من عندهم حتى تألوا عنه اصحابه فاذا هو عامر ابن عبد قيس ان المسلمين كانوا يعملون ولا يريدون ثناء ولا مدحل انما يعملون لله عز وجل وعندما فتح المسلمون عندما فتح المسلمون ملك كثرة جاءوا بعرش كثرة وجاؤوا بالاموال الطائلة وثواري كثرة وهم اغلى ما كان موجودا طاعتها ووضعوا كل الاموال في مسجد رتول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء امير المؤمنين عمر رضي الله عنه فرأى كل هذا عند ذلك بكى وقال ان قوما ادوا هذا لاميرهم لهم امناء ان قوما ادوا هذا لاميرهم لهم امناء ان الذين جاءوا بهذه الاموال الطائلة ولم يبددوها ولم يأخذوها انهم حقا امناء. فبين له علي كرم الله واجهة. ان امانتهم انما جاءت من امانتك يا امير المؤمنين. لانك عفقت فعفقت الرعية. عفقت. وامتلعت عن اخذ اموال الناس عن اخذ اموال المسلمين. فلما ترفعت ترفعت الرعية عن ان تأخذ. وان تسلب وتنهى. عفست فعفت الرعية. ان عمر رضي الله عنه حينما رأى سيارة الكسرة والنالية والجواهر بكى. بكى فرحة لمصر المؤمنين. وبكى لانهزام اعداء الاسلام. وبكى للامانة التي بها اصحاب رسول الله. وكابعوهم باحسان. بكى لكل هذا. وهو انتهت الامور الى ان اموال المسلمين ضاعت. ولم يعد احد يحاسب نفسه. هكذا عرف المسلمون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يحافظون على الاموال. ويبتعدون عن الغل وعن الثلب والنهب والخطف والسرقة فكانوا امناء ويبكي عمر لهذه الامانة فرحا وغبطة بهذا فنحن بحاجة الى ان نقرأ القرآن وان نتدبر اياته وان نحل حلاله ونحرم حرامه وان نبتعد عن طل ما حرمه الله علينا لأن كل من ناهب أو سلب يأتي بما أخذ يوم القيامة وقد وضع على رقبته على كتفه، وهو يستغيث سلام غيث وهو ينادي رسول الله أن يغيثه وأن يعينه فيقول لا أملك لك من الله شيئا نحن بحاجة إلى أن نراقب أنفسنا وان نراجع موقفنا وان نضرب على يد الحكام الذين غلوا ونهبوا اموال المسلمين ووضعوها لحسابهم في بنوك الغرب تحسبا لاي شيء. لا بد ان يتعاون المسلمون على ضرب اولئك الظلمة. والوقوف منهم موقفا واحدا. وان هذا المال ليس مالهم ولا مال آبائهم إنما هو مال المسلمين لا يطح الحكام الخليج والسعودية والقويت وغيرهم من دول البطروج أن يتمتعوا بالبلايين وغيرهم من المسلمين لا يجد دولارا واحدا يقتات به او يكسو به عورته. دفوا موقفا واحدا. واثبتوا على الحق. واعملوا لدينكم. والله يوفقكم للخير دائما. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ونف. الحمد لله. والسلام على رسول الله. اما بعد. يا عباد الله اوطي نفسي واوطيكم بتقوى الله. قل لتدبر القرآن. قل سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونأخذ منها العبرة والعظة. فقد كان كان المسلمون يعلمون الغزوات غزوات النبي كما يعلمون السورة من القرآن يابد ان نحفظ الغزوة اسبابها واحداثها ونتائجها وقائعها وذروتها وتواريخها يعلمون الغزوات كما يعلمون السورة من القرآن فهل نحن كذلك ان ثقافة المسلمين اليوم يعرفون عن تاريخ الثورة الفرنسية اكثر من معرفتهم لسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لان واضع المناهج قد انحرفوا بها وابعدوها عن الطريق السوي بل ان المناهج الان توضع في مصر مثلا عن ان تعيدنا لكي تعيدنا الى التاريخ الفرعوني تنسب مصر الى التاريخ الفرعوني لا الى التاريخ الاسلامي ويحذفون كثيرا من الايات والاحاديث التي لا توافق سياستهم الخرقاء واتباعهم لامريكا كاتباع الكلب الوصي لصاحبه هكذا يتطرقون في المناهج يبتعدون عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن التاريخ الاسلامي لابد ان ندرس السيرة دراسة فاحصة واعية وان نتعلم كيف كانت تثير الاحداث وكيف كانت الغزوات تطوالى وان نعرف ان هذه الغزوة قبل تلك او بعدها القرآن <تصفيق> والقرآن المدني يواكب السيرة لحظة بلحظة فها هي غزوة الوحد التي ينزل فيها من القرآن ستون آية وهي تغطي درسا بعد درس وتستخرج عبرة بعد عبرة وتنادي المؤمنين <تصفيق> نداء بعد نداء ان لا يستعينوا بل استعانتهم تكون بالله وحده فهو المولى وهو المعين يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا وربوكم على اعقابكم فتنقلبوا قاتلين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، وتذكر الصورة بشجاعة النبي محمد. وقد فر عنه المسلمون. في غزوة احد. وهو ينادي ثابتا كالطوب الشامخ. ينادي الي عباد الله. الي عباد الله. وهو في مؤخرة الجيش. ان إل تصعدون ولا تنون على احد. والرسول يدعوكم في اخراتهم. الرسول يدعوكم. يناديكم في اخراكم في مؤخرة الجيش. ويقول الي عباد الله. الي عباد الله. هذه الشجاعة النادرة. وهذا الاقدام والاسترسال من ورسولنا محمد. يحتاج منا الى ان نعرفه جيدا وان نتأثى به في حرضه وتمه على التواب. القرآن يبين ان الهروب من المعارك لا يزيد في العمر وان الذي يقول لاخوانه ان فنان ذهب الى القتال او الى الجهاد فقتل واننا نعرف هذا وقد نطحناه ان يجلس معنا حتى لا يقتل الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا لو بقوا في امريكا وظلوا معنا في هذا البلد ما نزل بهم القطر ولا حل بهم الموت قل فذروا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين وهكذا الحديث عن غزوة احد وعن دروسها الكثيرة المتلاحقة حديث طويل عليكم ان تقرأوا هذه الايات وان تتبعوا هذه الدروس ولقد نطر الله المجاهدين في افوالستان لانهم نطروا الله وانهم ضحوا بكل ما يملكون وتقطى ما يقرب من مليوني شهيد وهاجر ما يقرب من خمسة ملايين مهاجر. من النساء والأطفال والشروخ والعجائز. صدق الله. فصدقهم الله وعدة. نصر الله. فنصرهم الله. وتفاقطت. تفاقطت الولايات والأقاليم. تقليما بعد اقليم. في يد المجاهدين في سبيل الله. وتفاقطت كابول. عاصمة الشيوعيين سقطت لتتحول باذن الله الى عاصمة للإسلام والمسلمين سقطت كابول وتفرق <تصفيق> الشيوعيون الذين صنعهم الاتحاد السوفيتي سقطوا بعد ان سقط الاتحاد السوفيتي وتمزقت اوقانه وتقطعت جمهورياته واصبحوا من الدرجة الرابعة او الخامسة او فيما يزيد. بعد ان كان احدى الدونتين العظميين في العالم. كل ذلك لان المجاهدين نصر الله. وتحقق فيهم وعد الله. ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. ولم يبق. الا ان يأتنف المجاهدون في سبيل الله وان يكونوا طفا واحدا فانا نتعن الله نتعن الله عز وجل وندعوه ونلح الدعاء ان يؤنس بين قلوبهم وان يثبتهم على الحق وان لا يجعل للشيطان مكانا بينهم وان لا يكون همهم رئاسة او قيادة او امارة إنما يكون كلهم اعناء كلمة الله. ايها الاخوة الاجلاء. سيروا على بركة الله. هدعوا الله. ادعوا الى الله. واموروا بالمعروف. وانهوا عن المنكر. وجاهدوا في الله حق جهاده. ارفعوا راية الجهاد عالية خصاقة. وتبارثوا سيرة حبيبكم محمد. تحفظوها حفظا جيدا. واعرفوا احوالها ونظامها ومنهجها حتى تترسموا الخطى ويأتيكم نصر الله والفتح. ولا تهلوا ولا تحجنوا. وأنتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. الا وكنوا على النبي صلى الله عليه وسلم كما امركم الله عز وجل اذ قال ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين اللهم إنما سألك موجبات رحمتك وعزائم مرصادك والعطمة من كل ذنب والغنية من كل ذر والسلامة من كل إذن. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرديته ولا حاجة هي لك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أنصر المجاهدين في أفغان السال المجاهدين في فلسطين وأنصر المجاهدين في فلبين وأنصر المجاهدين في كل بلد إسلامي اللهم اجعلنا من المرابطين في سبيلك اللهم اجعلنا من المجاهدين لإعلاء سلمتك ربنا نغفل لنا وإخواننا الذين تبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم أقِم الصلاة. الله الله, إله إلا الله, الله. فبقومة الثلاث. فبقومة الثلاث. لا الله لا إلا إلا الله محمد <تقليل تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> رسول الله. على الصلاة على الصلاة صبغة الصلاة الله الله وارسَلْ يا الله. الحمد لله طوى شفوفكم فإنك سيطلت شفوف من الصلاة <تصفيق> الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ياك نعبد و نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقال وقالوا لإخوانهم إذا ضابوا في الأرض أو كانوا عزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتنوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم الله يحيي ويميت الله بما تعملون بطيء ولئن قتلتم في سبيل الله او مطتم لمغفرة من الله لمغفرة من الله ورحمة خير منا يجمعون ولئن مطتم قتلتم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَبَّا غَلِيبًا قَلْبِ لَنْفَبُّوا مِنْ حَوْلِكِ فاعفو عنهم واتغفر لهم وشاروهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل إن الله يحب المتوكلين. إن ينشركم الله فلا غالب لكم. وإن يحذركم فمن ذا الذي ينشركم من بعده. وعلى الله فليتوكل المؤمنين. وما كان لنبي ان وَمَنْ يَغْلُ يأت بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثم توفى كل نفس لا كتبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع ردوان الضعي كمن داء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المطيء هم درجات من دنيا الله بطير بما يعملين الله أكبر مع الله لمن حمد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 اكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد وياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. فَرَأَى الَّذِينَ أَنْتَ عَلَيْهِمْ قَيْلٌ عَلَيْهِمْ وَيَبْطَلُونَ لا <تصفيق> <تصفيق> ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحفظ الإنسان أن لن نجمع عظامه بل وقادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان أن يخجر أمامه يسأل أيام يوم القيامة فاذا برق البطر وخطف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ عين المطر كما لا وزر الى ربك يومئذ المستقر ينبأ الانسان كانوا وما يذن بما قدموا واخخر بل الانسان على نفسه بصيره ولو ان قام لا تحرك به نفسه لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قرانه ف تباقوا آنه فإن إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتدعون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه تظن عن يفعل بها فاكرة قلنا يا إذا ضلغت التراق يا من راق وظن أنه الفراق قلت الساق بالساق إلى ربك يوم نوم ساق الله الله لله الله اكبر أكبر. الله أكبر. وليكم ورحمة الله